بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أذرك ما القارعة يوم يكون الناس كن تراش المفتوش الجبال كالهني المفروش. 119. وفي عيشة راضية 110. من خفت موازينه فأمه هاوية وما